أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 أمرتهم أم لم تؤمنوا بهم لا يؤمنون قتما الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمَنَ بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمن خاضعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم رض فزادهم الله رضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بدورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بطم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداء فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقون رَلَّتِ وقوده الناس والحجارة عِدَّة لِالكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ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 عَبْدَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَرَأَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أي يفسد ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله؟ 118. ثم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 119. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء, ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات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 بَحَالَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنفُسَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ إِن الأرض وأعلم ما تغدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واسكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغبا حيث شقتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض بعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الثواب الرحيم قل له بض منها جميع فإن يأتي النك من لهذا فما 119. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشفعوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 الثممت التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم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 وإثرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرعونَ وَأَغْرَقْنَا آل فِرعونَ وَأَنْتُمْ تَتَظُرُونَ وَإِبْقَى عَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَفَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَيْكُمْ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 فتوبوا إلى بارككم فقتلو أنفسكم بارككم خير لكم بارككم خير لكم عند بارككم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ويفقولتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تؤمرون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 بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا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 ثبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ ظلم موسى قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسرم ما ظليم قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن يا الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض على تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة, فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشفق من خشية الله، ومن الله بغضاً عن ما تعملون. أفتعمون أي يؤمن لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ثم يحرفون، ثم يحرفونه من بعد ما عقروه، وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَفَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت بأيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بوالدين إحتان و بالقرباء وَبِالقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُذَكَّرَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 وتخرجون فرقة منكم لذالهم من تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم سر تفادوهم وهو محروم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتقون ببعض فما جزاء ويبعل ذلك منكم إلا خزي, إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون يشتعوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يغفرون. ولقد جاءنا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل، وأتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدناه بروح القدس. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ وَصُلُّوا تهؤفسكم بما لا تهؤفسكم استكبرت ففريق كذبت ففريق كذبت وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا هلف بل لعنهم الله بكفريهم فقليلا لا يؤمنون ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفسحون وكانوا من قبل يستفسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلاعلت بأسمى اشتروه به أنفسهم أي أن يكفرون بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرثوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزاحذه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو والجبيل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه واهدو وبشرا للمؤمنين من كان جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاسقون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 نبذ فليؤن من الذين أتى الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تفل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملائكة من بابله روت وما رود وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفّر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالٍ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 كفروا من أهل الكتاب وللملشكيين أي ينزل عليكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم.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 ومن أظلم من من نعم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هؤلاء كما كان لهم أيد خروجها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه لا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتزونهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل النعم التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفعت ولا هم ينصرون وَإِذِ بِالْجَلَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَرْبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ مَا مَا قَالَ وَمِنْ بُرْئِيَّتِ قَالَ لَا يَنَاذُ عَهْبِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّنَفْسٍ الناس وأملوا واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى وعهبنا إلى إبراهيم وإسحاق أنطهرا بيتِ أنطهرا بيتِ للطائف.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 وَإِذْ اسْتَلَّنَا الْمَصِيرَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ومن يرّب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَوصَىٰ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالون عبدوا إلهك وإلهها باك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوثي موسى وعيسى وما أوثي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما قد اهتدوا وإلّا وَلَوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَتَيْقْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ أُلَّا تُحَاسِّنَ ولكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نفرة قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من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 ويكون رسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبرة التي كنتم عليها إلا لنتعلم من يتبع رسول من من يقلب من من يقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلك وما أنت بتبع قبلكهم وما بعضهم بتبع قبيل تبع ولئن استبعت أهواء من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك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 ولكل وجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 119. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم, آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 110. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون 111. يا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 ولنبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم نصبتهم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 الله شاكر عليم إن الذين يكذبون ما أنزل من البيانات والهدا من بعد ما بينا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إلا الذين تابوا وصلحوا وبيان فأولئك توب عليهم وألا تواب الرحيم إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار أولئك عليهم أولئك عليهم لعلت الله والملائكة وأن ناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يظلمون وإلهكم إله واحد لا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 وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دونه الذين يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا رونا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذا برع الذين تبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا رسل فنتبرأ منهم فنتبرؤ منهم كما تبرؤ منا كذلك يريد.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 الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بطن عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنت إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغطر غير باغي ولا عاج فلا ثمنا قليلا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 ليس البر ان تولدوها كن قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبينا واجل المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين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 فمن عفية له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 فَمَن بَذَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَذِلُونَ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَّلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن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 لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم وبتقو ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإسم وأنتم تعلمون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 الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي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 فَمَن سَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ, وسبعة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا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 ومن عجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر, ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من ويعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألز الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له استق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بفغاء مرضاة الله والله رؤى خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يوم في ظل من الغمام، في من الغمام، والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينا، ومن يبدل عمت الله من بعد ما جاء. إن الله فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويكهرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس فبعث الله النبي فبعث الله النبي نوبشرين ومودرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس.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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وتكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله.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 مشركون ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفاة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون.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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنَ النِّسَاءِ يا رب سو اربعه اشهر فان فاء فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتردصن بانفسهن ثلاثه قرو ولا يحل لهم ان لكم ما خلق الله في أرحامهم في أرحامهم إنكُن يؤمن بالنبي واليوم الآخر وفعولتُهُن أحق بردّه في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فانساكن بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتم شيئا الا ان يخاف الا أن فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فلا دناح عليهما في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدواها ومن يتعد حدود الله فؤلاء فؤلاء فلا تحل له من بعد حتى تنكح حتى تنكح زوجا غيره فإن فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله نها لقوم يعلمون، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف، فامسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن نظرارا اللي اعتدوا ومن يفعل ذلك فقد غلَّم نفسه ولا تتخذوا آيات الله زوا وَأَذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْبُدُونَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن إن الله بكل شيء عليم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلنهن أيك إحنا أزواجهن إذا ترابوا إذا ترابوا بينهم بالمعروف.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 وردي وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن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 متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإيقالقتمهن من قبل أن تمستوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسون فضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وعافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانفين فإن خذتم فنجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمتما لم تكونوا تعلمون والذين يَتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أَزْوَاجًا وصية لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا لَّهُمْ وَلَكُمْ تَحْرِيرُ الَّذِينَ فِيهِنَّ قَدْ عليكم فيما الْقَوْلُ في ظَهَرَ الْقَوْلُ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أثر الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبلس وإليه ترجعون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 قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيتمل ملكه أن يأتيكوا التابوت فيه سكية من ربكم وبقية وبقية مما تركالوس وآلها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إتقوا مؤمنين فلم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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَقَاقَ لَقَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَبِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ولما برزوا لجيالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريده يا أيها الذين آمنوا رزقناكم مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلث ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 الله علي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولاد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 فأت بها من المغرب فبُه ثالذي كفروا الله لا يهبي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أَنَّا يُحِيِّ قال أَنَّا يُحِيِّ هذين الله بعد موتهَا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 وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وان قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل, سنبل في كل سنبلة نئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يثمنون ما أنفقوا منا ولا اذى ثم لا يثمنون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئا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 ومثل الذين يُسقون أموالهم بثِقَاءَ رضاء اللَّهِ وَتَفْبِيَةً مِنْ أَفْسُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَضْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَأَتَتْ فَأَتَتْ أُقْلَهَا ضِعْفَينَ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أيود أحدكم أن تكون له دنة من نخيل، من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية وله درية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فينا ر فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ما أخرجنا لكم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تفقون ولست بآخذه ولست بآخذه لا تغمض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 فسمت فقد أعطي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أُولى الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أوفى وَذَكَرَكُمْ عِنْدَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْطُوهَا وَتُعْطُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 هم لا تظلموا للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف فيتعرفون بسمائهم تعرفون بسمائهم لا يسألون الناس الخاف وما يوفق من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية سرعوا على أن يتم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظكم من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولى كأصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أسيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة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 فَإِنْ فَاءَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَقُومُ يَوْمَئِذٍ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ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 وَأَسْتَشْهِدُ شَهِيدَيْنِ مِن الرِّجَالِ قُمْ فَإِن لَمْ يَحُونَا رَجُلَيْنِ فَرَدُلُوا أَمْرَةَ لِمَمْتَرْضَوْنَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ, من, ترضون من الشُّهَدَاءِ أَنْتَظِرَ إِحْدَاهُمَا أَنْتَظِرَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءِ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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض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 ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير